ويعلّمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي غَلَالِ مُبِينٍ وَأَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُ بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 اسِفَتَمَنَّو الْمَوْتَ إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين